الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إ ه د ا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غ ي ر المغضوب عليهم و ل ا ا ل ض ا ل ي ن آمين كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّنَ أ ج و ر َ ك ُ م ْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْزُحْزِحَ ع َ ل ِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُو لا ت ب ل غ ن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من ق ب ل ك م ومن الذين أشركوا أ ذ ا ك ث ي ر ا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِن س َ ق ََ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُونَهُ ف َ ن َ ب َ ذ ُ و ه ُ و َ ر َ أ َ ظُهُورِهِمْ فَلَبَذُوهُ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ و َ أ ش ْ ت َ ر ُ و ا ب ِ ثَمَنًا ق َ ل ِ ي ل ا فَبِأَسَمَا يَشْتَرُونَ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 وللَّهِ و َ ا ل ْ ك ُ س ّ م َ ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ و َ خ ْ ت ِ ل َ ا ف ِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ لا آيات لقول الألباب الذين يذكرون الله ق ي ا م ا و ق ع و د َ على جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أ خ زيته ومال ل ظ ا ل م ي ن من أ ن ص ا ربنا ر إننا سمعنا م ن ا د ي ا ي نادي أ ن آ م ِ ن ُ و ا بِرَبِّنَا ف َ آ م ن َّ ا رَبَّنَا فَأَوْفِنَا ذُو ب َ ن َ ا وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا و َ آ ت ِ ن َ ا مَا و َ ع َ د ت َ ن َ ا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنك لا تخلق ا ل م ي ع ا د فاستجاب لهم ربهم أن ي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنت بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من و ر أ َ ذ ْ ه َ فِي س َ ب ِ ي ل ي و َ ق ا ت َ ل و ا و َ ق ُ ت ِ ل و ا ل َ أ ك َ ف ِّ ر َ ع َ ن ْ ه ُ م ل َ أ ك َ ف ِّ ر َ ع َ ن ه ُ م س َ ي ّ ئ ا ت ِ ه م و َ ل َ أ ُ د خ ِ ل ن َّ ه ُ م و َ ل َ أ ُ د خ ِ ل َ ن َّ ه ُ م جَنَّاتٍ ت َ ج ر ي م ِ ن ت َ ح ت ه ا ا ل أ َ ن ه َ ا ر ثَوَابًا وَاللَّهُ ن د َّ ح ُ س ْ ن ا ل ث َّ و َ ا ب لَا ي َ غ ر ن ك َ ت َ ق َ ل ّ ب ا ل ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا فِي ا ل ب ل ا د م ت َ ا ع ق َ ل ي ل ث ُ م م َ أ ْ و َ ه ُ م ج َ ه َ ن ّ م و َ ب ِ س َ ل م ه ا د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 أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون ب آ ي ا ت الله ثمنا ق ل ي ل ا أولا أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون